وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وِلادٍ وَيَوْمَ مَوْتٍ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا وَذِكْرُ الْكِتَابِ نَزَّمَ إِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا